تيا اهل قريه استطعم ما اهلا فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدرا يريد ان ينقض فاقامه 113. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك 115. فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا 116. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت 119. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما مَْغُلَامُ فَكَانَ أَبَغَهُمؤ مِنَنِ فَخَشينَ أَن يُهِقَهُ مَا قُغيَانَ وَكُفْرَ فَرَدنَا أَّ بِذِلَهُ مَا رَبّهُ مَا خَيرَم مِنهُ زكاة وأقرب رحما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 فَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا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 114. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما 115. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. 113. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يُرَدُّ ثم رَبِّهِ إلى عَذَابًا فيعذبه عذابا مَن 114. وأما من فَلَهُ وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا.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 124. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا 125. قالوا يا ذا القرنين إن 114. ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا 115. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اْتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالُوا انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي אُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا